السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فالحديث متعلق بأصول التفسير سبق البيان عن أن تفسير كتاب الله عز وجل يكون بكتاب الله عز وجل فالقرآن يفسر بعضه بعضا والذي أجمل في موطن يفسر في موطن آخر ويفسر أيضا كتاب الله عز وجل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضربت لذلك أمثلة وضربت امثله أمثلة أيضا وللمنسوخ وغير ذلك والآن مع تفسير القرآن بقول أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فأقول بالله تعالى التوفيق بلا شك أن خير القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم دلت على ذلك أدلة كثيرة جدا. ولقد قال تعالى مثنيا عليهم كنتم خير امه اخرجت للناس قال تعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار الرحماء بينهم وقال تعالى ذكره في كتابه الكريم لكن الرسول والذين امنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وليكن لهم الخيرات وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وتوالت الثناءات على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير امتي قرني فالنصوص في هذا كما اسلفت كثيره جدا فقوم رضي الله عنهم ورضوا عنه قوم أثنى الله عليهم غايه الثناء ثم جالسوا النبي صلى الله عليه وسلم وراوه واستفادوا من علمه هؤلاء حري ان يقبل قولهم حري أن يقبل قولهم وان يقدم قولهم على قول غيرهم حري بهم ذلك فأقول بالله تعالى التوفيق إن أقوال صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم في تفسير الكتاب العزيز اولى بلا شك من اقوال غيرهم ولكن يلفت النظر الى امر هل اقوالهم حجه ام انها في الجمله افضل من اقوال غيرهم قل ان اقوال مفاريدهم ليست بحجه وان كانت افضل من اقوال غيرهم وهذا في الجملة لا يخفى عليكم ان الذي استثناؤه العلماء وقد درس هذا في مصطلح الحديث في هذا الباب ما كان من قول الصحابه بيانا لاسباب النزول فالصحابه اذا قال نزلت اله في كذا وكذا على النحو الذي سبق بيانه وتفسيره هذا قد يأخذ في كثير من الأحيان حكما مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقول بأن أقوى لهم ليست بحجة ذلك لأنهم بشر ولم تكتب لهم العصمة فراد وقد اجتهد منهم من اجتهد وجانبه الصواب في مواطن وعورض بقول غيره في مواطن اخر وحصل له بعض الوام في مواطن ثالث فعلى سبيل المثال عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر أو قبل أن ينزل قوله من الفجر كان يربط خيطا ابيضا وخيطا أسودا هذا في رجل وهذا في رجل ويأكل ويشرب إلى أن يرى هذا من ذاك إلى أن نزل قوله تعالى من الفجر وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن وسدك العريض أو إنك العريض القذر فاشتهد عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه وكان الصواب في قول غيره الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس رضي الله عنهما يرى ان قوله تعالى وعلى الذين يطيقون فديه طعام مسكين ليس بمنسوخ والجمهور على انه منسوخ على انه منسوق وتتوالى مثل هذه المسائل وسيأتي بيانها في محلها إن شاء الله فالقول المجتمع عليه أن قول الصحابة أفضل من قول غيرهم على الإجمال وإلا قد يكون في موطن قول تابعي أقوى من قول صحابي في موطن من المواطن لكن على الاجمال قول الصحابه اقوى من قول غيرهم والله تعالى اعلم واعلم الصحابه منهم من اشتهر بالتفسير وكما لا يخفى عليكم منهم من اشتهر بالفقه ومنهم من اشتهر بالقراءات ومنهم من اشترى بالحلال والحرام ومنهم من اشتغل بالسياسة سياسة الدولة كعمر رضي الله عنه ومنهم من اشتغل بالجهاد فمنهم من كانت همته التفسير من هؤلاء ومن أجلهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وإنما قدمته في الذكر على ابن عباس رضي الله عنهما لانه اقدم علما واقدم هجرة وأكبر سنا بكثير من عبد الله ابن عباس واطول مصاحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن عباس واكثر لزوما للنبي عليه الصلاه والسلام من ابن عباس حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذنك علي ان ترى سوادي إذنك علي أن ترى سوادي أو أن يرفع الحجاب. يقول عبد الله بن مسعود عن نفسه قد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما تعلق بالقراءات من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول عن نفسه والله الذي لا إله غيره ما من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين أنزلت وفيمن أنزلت ولو كنت أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه المطايا لأتيته يقول ذلك في حضور عدد من الصحابة رضي الله عنهم ولا يرد على الإيراد ولا يعترضه معترض لا يرد عليه رد ولا يعترضه معترض ولقد علمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها في الصلاة ولقد أخذت من فيه النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا من صور الكتاب العزيز ويقول في بعض الصور كمريم وطار وغير ذلك هي من العتاق الأول وهن من تلادي يعني من قديم حفظي فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه من الصحابة الأجلاء الذين رويت لهم أقوال سديدة ورشيدة في تفسير كتاب الله عز وجل ولكن ثم أمر يتحفظ عليه وهو من بمكان ألا وهو ثبوت السند إلى عبد الله بن مسعود بالتفسير فهناك أسانيد قوية إلى ابن مسعود في التفسير وأسانيد ضعيفة لا يثبت بأن صحة القول إلى ابن مسعود فمثلا ابنه أبو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود روى عنه شيئا كثيرا من التفسير ولكن أبو عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله ابن مسعود، ففي هذا في هذا طان في السند أو في في نسبة التفسير إلى ابن مسعود، وذكرت أبو عبيدة ولن لأن سنده عالي جدا، هو يروي عن أبي وهو لم يسمع من أبي. في قول الله تعالى ذكره: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الرجل من بني إسرائيل يلتقي بالرجل على المعصية فيقول له اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك فلا ينتهي فلا يمنع ذلك أن يكون من الغد أكيله وشريبا فنزلت عليهم اللعنة بسبب ذلك لكن الحديث له اكثر من سبع طرق كلها تنصب على أبي عبيد عن ابن مسعود وهو لم يسمع من ابن مسعود فتضعف كل هذه الطرق والفت النظر إلى أمر أن, هو أن هناك أبو عبيد عن ابن مسعود وهناك عبيد السلماني عن ابن مسعود عبيد رواية عن ابن مسعود تصح لكن أبو عبيد ابن عبد الله ابن مسعود لا تصح روايته عن ابن مسعود رضي الله عنه إذا جئت إلى الأثار عن ابن مسعود عن الطبري وعند غيره خسر الطبري والذي أكثر من إرادة الآثار ترى أنه ينبغي أيضا التحفظ أو تدقيق النظر عفوا في مشايخ الطبري في أنه يروي عن ابن حميد الرازي وهو محمد ابن حميد الرازي حافظ لكنه متكلم في في السند إليه يكون يروي عن سفيان بن وكيع يختصر أحيانا حدثنا ابن وكية هو سفيان الذي ضعف بسبب حرق السوء فابن مسعود يروي عنه أيضا مرة الهمداني له عدة أسانيد معروفة أنها ضعيفة عن ابن مسعود فليتفطن لمثل هذا وكما سمعتم فإن ابن مسعود هو من التفسير بمكان كريم لكن أحيانا تؤخذ عليه بعض المؤاخذات كالمنقول عنه في أمر المعوذتين وأنهما ليستا من القرآن كان هذا لابن مسعود رأي وشذ فيه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالذي يدقق في ثبوت السند إلى ابن مسعود قبل أن ينسب القول إليه إذا انتقلنا إلى حبر كريم من الاحبار هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام بالفقه في الدين وتعلم التأويل قال اللهم علمه الكتاب اللهم علمه الحكمة وكان نابغة في التفسير قال ابن مسعود رضي الله عنه لو أدرك هذا الفتى أسناننا ما ننظره على وجه الأرض من أحد فما سبقه على وجه الأرض من أحد ويقول عدد من التابعين رأيت عبد الله بن عباس في الموسم يفسر صورة البقرة وفي رواية صورة النور تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لم لا أسلموا رأيته كأن وبيص النور يشيع من جبينه رضي الله تعالى عنه ويقول رأيت قوما في الموسم مؤتمين بابن عباس قوما مؤتمين بأمير مؤمين معاوية ولا موكب ابن عباس أجل أهيب في القلب من موكب معاوية هذا موكبه اهل علم وهذا الآخر موكبه كمواكب الملوك كما لا يخفى عليه. فابن عباس ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له نبغ ولذلك كان عمر يدخله مع كبار الصحابة في المجالس حتى قال عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين لماذا تدخله معنا تدخل معنا هذا الغلام ولنا أبناءه في مثل سن، فيقول إنه من حيث علمتم إنه من حيث علمتم فجاء يوم وطرح فيه عمر مسألة على الصحابة ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح قال الصحابة عموما أمرنا إذا نصرنا الله أن نسبح بحمد ربنا وأن نستغفره فسكت عمر قال ما تقول فيها أنت يا ابن عباس قال يا أمير المؤمنين لا أقول كما قال أعمامي إنما لي قول آخر إن أذنت لي به فقال هات ما عندك يا ابن عباس قال يا أمير المؤمنين أن هذه الصوره نعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أجلا يعني أفادته أنك ستموت يا محمد قريبا كيف ذلك وكان ذلك ان آخر سوره نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام واستنبط ابن عباس من ان الاعمال تختم بالاستغفار ان النبي امر بالاستغفار وسيموت وقد كان قال عمر ما اعلم منها الا الذي قلت يا ابن عباس وهكذا كثيرا ما كان عمر يسال عبد الله ابن عباس عن آيات من كتاب الله في مواطن متعددة وأيضا ينظر السند إلى ابن عباس فيما ينقل عنه من التفسير هل ينقل عنه قول بلا سند ونحتاج إلى البحث عنه سما كادا مع السقرات أثرا هو في من الحسن بمكان كريم ان عمر ادخل ابن عباس معه وكان ثم قارئ يقرا واصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مجتمعون مع عمر حملت القران مجتمعون ويدخل معه ابن عباس فالقارئ يقرا و من يفسر يفسر فقرأ القارئ آيات من سورة البقرة ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام عمر ينظر إلى ابن عباس وينظر ماذا سيقول ابن عباس من حيث لا يشعر ابن عباس قرأ القارئ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام يعني أسلوب طيب لكن والعياذ بالله قلبه شديد قاسي ابن عباس انصت فواصل القارئ القراء وإذا تولى يعني خرج من عندك هو أمامك مضبوط إذا تولى قيل خرج من عندك وأصبح واليا أميرا سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ابن عباس ينصت تمام الانصات مشغول بكل نيته وذهني على مشغول مع الآيات <تصفيق> قال وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن فحسبه جهنم ولبئس المهاد قال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد لما قراها القارئ ابن عباس لم يتمالك ضرب بيده على فقده قال اقتتل والله اقتتل والله فعمر قال ماذا قلت يا ابن عباس فرجع ابن عباس الى حيائه وسكت قال ماذا قلت يا ابن عباس سكت ابن عباس قال أقسمت عليك أن تقول ماذا قلت يا ابن عباس قال قلت اقتتلا يا أمير المؤمنين قال من الذين اقتتلا؟ ما موضوع قال اقتتلا، يعني شيء هو مفهوم عنده بداهة قال يا أمير المؤمنين هذا رجل أمامك يظهر الصلاح وإذا تولى إذا خرج من عندك وقلبه سيء إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها يقتل هذا ويلك الحرض والنسل يسمم بائم هذا يحرق زرع هذا أي شيء يرى في فساد يفعله يقتل يسرق يظلم يحرق واحد يذكر بالله اتق الله يا أخي اتق الله ما تصنع لا يحل لك لا تنفع معه الذكر أخذت العزة بالإثم فحسبوه جهنم ولبيس المهاد فلم يرد رجل بهذا الباطل فقام متصديا بئعا نفسه لله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله فتصدى لمن للعدو الصيل فحصلت بينهم المعركة والقتال يا أمير المؤمنين قال عمر لله ضرك يا ابن عباس لله ضرك يا ابن عباس فأحيانا يروى الكلام عن ابن عباس بلا كبير سند وكثيرا ما يروى عن ابن عباس بأسانيد صحيحة وأكثر ما يروى عن ابن عباس بأسانيد فيها ضعف فمثل الطعيفة ضائف مثل قوله مثل آخر رواية علي بن أبي عن ابن عباس ولم يسمع من ابن عباس العوفي عطية بن سعد العوفي عن ابن عباس ولم يسمع من ابن عباس محمد بن أبي محمد عن أكرم عن ابن عباس ومحمد بن أبي محمد مجهول لا يدرى من هو سماك عن أكرمة عن ابن عباس رواه سماك عن أكرمة فيها مقال فيجب أيضا أن نتحرى ثبوت السند إلى ابن عباس إذا ثبت السند الى ابن عباس فالغالب أن قوله مسدد ورشيد ولا يمنع أن تكون هناك بعض المفاريد فالرجل الذي له أكثر من عشرة من مئة ألف قول في تفسير القرآن لا من ان تجد مئة قول خطأ مثلا وهي نسبة كم واحد في الألف واحد في الألف فهذا عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكانت له مناظرات مع الصحابة رضي الله عنهم ومدرسات مع الصحابة كما دارس عائشه في قوله تعالى وأنه اضحك وابك في مسألة الميت عذاب وتعذيب بما نيح عليه إلى غير ذلك من الصحابة أيضا المشهود لهم بالعلم في التفسير علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وإن كان مقلا أقل من ابن مسعود وابن عباس لكن عنه أيضا عدة روايات في تفسير كتاب الله عز وجل له عدة روايات في تفسير كتاب الله عز وجل وكثيرا منها أو كثير منها صحيح وأيضا يحترز الأسانيد الضعيفة التي تروى من طريق الحارث الأعور عن عبد الله عن علي رضي الله تعالى عنه فالحارث الأعور متهم بالتشيع ومتهم بالكذب كثيرا ما يروي عن علي رضي الله تعالى عنه فأولا من الصحابة انضم إليهم أبي بن كعب رضي الله عنه وكان اعلم الصحابة بالقراءات قال عمر رضي الله عنه اخضنا علي يعني أعلمنا بالقضاء علي وأقرأنا يعني أعلمنا بالقراءات ابين ولكن ابين يقول لا ادع شيئا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى يقول ما ننسخ من ايه أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها احيانا تلقى الآثار عن الصحابة كعبد الله بن عمر بن العاص في التفسير له أقوال كثيرة في التفسير ولكن أيضا نعتمد على ثبوت السنة إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن الوهم في الرواتع عنه يهمل ويتثبت مما ينقله عبد الله بن عمرو بن العاص في الأمور الغيبيه في الأمور الغيبيّة، لأنه كثير النقل عن بني إسرائيل، كثير النقل عن بني إسرائيل، وسبب ذلك أنه قال. أنه وجد زاملتين من زوامل اهل الكتاب فطفق يحدث بما فيهما فالبعض يظن أنها مما لا يقال من قبل الرأي وأنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم وفي الحقيقة أنها إسرائيليات أنها إسرائيليات أبو هريرة مع كثرة مروياته في الحديث لكنه مقل في التفسير إلا التفسير المرفوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ينقل شيئا كثيرا من التفسير عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد يتسرب إليه الوهم أحيانا أيضا كما ورد في حديث خلق الله الطربة يوم السبت إلى أن ذكر سبعة أيام والله يقول خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام فكان قد تلقاه من كعب الأحبار من قول كعب الأحبار فروي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهما الراوي فيه هذا بعض القول بإجاز شديد جدا في تفسير الصحابي وكما لا يخفى عليكم بعد أن كل صحابي له مدرسة مدرسة ابن مسعود في الكوفة يأخذ منه الأسود بن يزيد ويأخذ منه عبيد السلماني ويأخذ منه عدد مدرسة ابن مسعود ابن عباس مدرسة ابن عباس في مكة يأخذ منه سعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وطاووس ابن كيسان وأكرمة مولى عبد الله بن عباس درس ابن عمر وهو مقل جدا في التفسير كانت بالمدينه وياخذ من فقه وعلمه نافعا مولاه وسالم ولده وكذلك ياخذ من علمه من صفة عم عبيد الله ابن عمر العمري عبد الله بن دينار عفوا واقوام اخرون هذا شيء موجز بارك الله فيكم وصل اللهم على نبينا محمد وسلم